المطلب الاول أ و ل معنى ل ع ب ا د ة ا أ ص و ل التي عليها تبنى معنى ا ل ع ب ا د ة و ا ل أ ص و ل التي تبنى عليها ا ل ع ب ا د ة في ا ل ل غ ة هي الذل والخضوع يقال بعيد معبد بعير معبد أ ي مذلل وطريق معبد إ ذ ا كان مذللا قد وطئته ا ل أ ق د ا م وشرعن هيس م ج ا م ع ل ك ل ما ي ح ب ه ا ل ل هو ي ر ض ا ه منل ا أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة العبادة ه ي الغاية من خلق الإنس و ا ل ج ن لأن ف ي ه فطرة في أي إنسان لمعرفة الغاية من خلق أي إنسان خلق بيسأل ن ف س ه عدة أسئلة و ب ح م د ا ل ل هو هو ه ان الدين ا ل إ س ل ا م ي هو الوحيد الذي بقي إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة سالما ً من التحريف وهو الذي يستطيع أ ن يجيب على هذه ا ل أ س ئ ل ة إ ج ا ب ة و ف ي ة أ ي إ ن س ا ن ب ي س أ ل نفسه سؤال أ ن ا قبل ما اكون هنا ذ هذه ماذا ا الحياة أيضاً؟ ليه؟ السؤال الثالث وجدت بعد؟ في ليه؟ هذه الحياه اللي بعد الدنيا ديت أ ر و ح فيه الله سبحانه وتعالى أ خ ب ر ا ل إ ن س ا ن عن ن ش أ ت ه ا ل أ و ل ى ف أ خ ب ر ه أ ن ه خلق أ ب ا ه آ د م من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم خلق نسله من ماء م ه ي ن فكل من أ ت ى من نسل آ د م عليه السلام أ ت ى عن طريق التناسل عن طريق المني الذي يوضع في أ ر ح ا م النساء ده أ ص ل الخلق وأصل او ل ل ن من نظرية ش أ تريحك ت بقى ا ط ر و ك اصل ن فيه خلية أولية وبعد كده ح ه النشاط تنشيط و ع م ت مش عارف إيه كلام عارف طبعا الفاضي إيه ظ نظرية كنظرية كنظرية نظرية ر التطور أوروبا تاريخية ي دي علميا يعني حتى في يعتمدوها علمية يعتمدوها علمية ة خطأها الآن لا كنظرية علمية. لا كنظرية علمية. خلاص نظرية كانت تاريخية في وقت بالأوقات ثبت حتى وقت وثبت في ف ل ه وثبت خ أ طيب لماذا وجدت في هذه الحياه ة أنا جاي الدنيا جاي ي ل انا ن لو استرسل كعبد الله سبحانه ا ل ضعيف أنا كعبد كده ضعيف لماذا خلقني الله عز وجل لماذا أ ت ى الله بي إ ل ى هذه ا ل ح ي ا ة لا يتركك الله عز وجل تسترسل بهذه ا ل أ س ئ ل ة دون إ ج ا ب ة إ ن م ا الله سبحانه وتعالى أ و ض ح لك ا ل ع ل ة من خلقك و ا ل ح ك م ة من خلقك واضحه لا, لا تحتمل الاستنتاج قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كلام واضح فكان الواجب على كل مكلف عاقل يبحث عن م ص ل ح ة نفسه أ ن يعلم ما هي ا ل ع ب ا د ة إ ي ه بقى ا ل ع ب ا د ة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشان هديته ثم السؤال الثالث إ ل ى أ ي ن المصير قال تعالى و إ ل ي ه المصير قال تعالى و أ ن إ ل ى ربك المنتهى أ خ ب ر سبحانه وتعالى أ ن المصير إ ل ي ه و أ ن إ ل ي ه المنتهى و أ ن الناس يوم ا ل ق ي ا م ة منهم شقي وسعيد الذين شقوا شقوا ب أ ع م ا ل ه م وبما شاقوا به الله ورسوله بما عاندوا ورسوله به به ب ل ن أ يبقى ا والذين سعدوا ء ت و ف ي الله لهم بأن هداهم لهم ل ورحمته بأن إ ص ر الاسلام ط ه ا م م س ت ق يبقى ي ل إ يجيبك عن هذه ا ل أ س ئ ل ة إ ج ا ب ا ت و ا ف ي ة تسكن نفسك وتطمئنها وتحضك على العمل طيب ا ل ع ب ا د ة هو هنا ب ت ك ل م عن توحيد ا ل أ ل و ه ي ة م ع ن ى توحيد ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ل ه هو المعبود كما س أ س ل ف ن ا في م ر ة الماضيه فما اقول توحيد ا ل أ ل و ه ي ة يعني توحيد الله عز وجل ب ا ل ع ب ا د ة أ ي أ ف ر د ه وحده بالتعبد إ ذ ا فعلت أ ي ع ب ا د ة لا أ ص ر ف ه ا إ ل ا له وحده سبحانه وتعالى فقط أ ف ر د ه يعني لا أ ش ر ك معه غيره في ا ل ع ب ا د ة طيب هيبتدي اعرف لنا ا ل ع ب ا د ة اعرفها في ا ل ل غ ة الذل والخضوع وده ليه ارتباط وثيق بتعريف ا ل ع ب ا د ة في الشرع لكن ا ل ع ب ا د ة ل ه ا ع د ة إ ط ل ا ق ا ت ا ل إ ط ل ا ق ا ل أ و ل أ ن ه ا تطلق على ا ل ف ع ل الذي هو التعبد على ا ل ف ع ل الذي هو التعبد و هو ف ع ل ا ل م ك ل ف ف ا ل ع ب ا د ة يعني التعبد و هو ف ع ل ا ل م ك ل ف ا ل ذ ل و ا ل خ ض و ع من ا ل م ك ل ف و ي ك م ا عرفها ابن القيم رحمه الله قال هي كمال ا ل م ح ب ة مع كمال ا ل ذ ل و عرفها الشيخ السعدي رحمه الله قال روحها وحقيقتها تحقيق العباد للخضوع لله الخضوع التام والحب التام يبقى تعريف القيم تقريبا يبقى اللي تعني الانقياد ابن العبادة بمعنى التعبد المحبة نفس فعل المكلف والاستسلام تمام مع مع كمال كمال الظل هو أو تمام الانقياد والاستسلام مع ت م الاطلاق م ا م ح ب ل إ الثاني ل ل ع ب ا د ة أ ن ه ا تطلق على المفعول الذي هو متعبد به إ ي ه ا ل ح ا ج ة اللي نتعبد بها بقى وهي دي تعريف ابن ا ل ت ي م ي ة ودا التعريف ا ل ل ي ذكر هنا ه في الكتاب وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه شوف كلمة اسم جامع د يعني ي ا س م ه يدخل تحت منه أ ف ر ا د كتير جدا يجمع كل شيء من إ ي ه مما يحبه الله ي ر ض ا ه ذ ازاي الضابط عندنا إ تعرف إ ن التصرف ده ع ب ا د ة إ ذ ا كان الله عز وجل يحبه ويرضى عنه يبقى د ي ع ب ا د ة من ا ل أ ق و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ومن ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ا ل أ ق و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة زي إ ي ه قول اللسان ش ه د ت ي ن ده قول ظاهر التسبيح قول ظاهر ده ع ب ا د ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ده قول ا ل ظ ه ر عباده و ا ل أ ق و ا ل ا ل ب ا ط ن ة زي إ ي ه ل ي قول القلب زي التصديق التصديق ده بيكون في كل م س أ ل ة من مسائل الشرع يعني مثلا حرم الله عز وجل الخمر في نص بتحريم الخمر طيب اللي يلزمك إ ي ه كمكلف يلزمك أ و ل ا قول القلب إ ن ك تصدق بقلبك أ ن الخمر حرام حرمها الله عز وجل في الكتاب ثم تمتنع عن شربها يبقى دا فعل بالجوارح خلاص؟ يبقى كل قول أ و اسمه جامع لما يحب ه الله ويرضاه من ا ل أ ق و ا ل الظاهره والباطنه ة الأعمال ا ا ل ظ ر ة الصلاة، الزكاة، الصدقة زي إيه؟ الصيام، الحج، الجهاد، الصدقة، ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوارح باليد يعني و غ ي ر ه ذ ا طيب و ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة زي إيه؟ أ ع م ا ل القلب زي ا ل م ح ب ة الخوف الرجاء ا ل إ ن ا ب ة الرضا الصبر الرجاء كل هذه المعاني هي من المعاني ا ل أ ع م ا ل الباطن طيب اسم جامع لكل ما يحب ه الله و يرضاه من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة بعض العلماء بيضيف ولهذا التعريف إ ض ا ف ة وهي والتروك ا ل ت ترك والتروك ر و ك جمع ا ل ظ ا ه ر ة والباطنه ة التروك ا ا ل ظ ر ة زي إيه ترك الحرام احتسابا يعني واحد يترك الزنا ي ت ر ك شرب الخمر أ و ا م ر أ ة تترك التبرج أ و إ ن س ا ن يترك أ ك ل ي أ ك ل الحرام تدينا و احتسابا هذه ع ب ا د ة وبعض العلماء يقول فاعل بالأفعال. الترك فعل فيلحقها ب ا ل أ ف ع ا ل طب ا ل ت ر ك ا ل ب ا ط ن ة مثل ايه ان يترك ا ل إ ن س ا ن المعاصي ا ل ب ا ط ن ة تعبدا زي ترك الحسد وترك غش المسلمين وسوء الظن بالمسلمين وترك بغض شيء من الشريعه كل هذه الطرق طرق ب ا ط ن ة وهي من ا ل ع ب ا د يقول المصنف وهي تبنى على ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل و ا ل ر ك ن هو ج ز ء من م ا ه ي ة ا ل ش ي ء إ ذ ا ذ ه ب ذ ه ب الشيء يعني أ ق و ل ا ل ر ك و ع ر ك ن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة يعني لو إ ن س ا ن لمير ك ع ذ ه ب ت صلاه ت يبقى كنوصلوش فالركن هو ج ز ء من م ا ه ي ة ا ل ش ي ء ي ل ز م من و ج و د ه ي ل ز م من عدم ه ا ل ز م و من عدم ي ل ز م من عدم ي ل عدم ي ل ز و م عدم طيب او ركن الي كمال الحب للمعبود سبحانه كما قال تعالى والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله اي اي س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال تعالى ومن الناس م ن يتخذوا من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله فيها تفسيران تفسير ا ل أ و ل أ ش د حبا لله من المشركين ل أ ن د ا د ه م فالذي يعبد ربه ف إ ل ه هو معبود هو الله يحبه حبا شديدا أ ك ث ر من الذي يعبد ندا ف إ ن حبه لهذا الند يكون منقوص تفسير الثاني والذين آمنوا أشد حباً لله فإن المشركين أحبوا الله وأحبوا غيره من الأنداد والذين آمنوا أشد حباً لله سبحانه وتعالى وهي الأول حبا المشركين الله الأنداد حبا سبحانه الأركان الحب كما الحب لله لله على سلسة غيره فإن من تبني أشد أشد يعني ك ل م ة كمال الحب يعني مش الحب فقط غ ا ي ة الحب منتهى الحب آ خ ر د ر ج ة من درجات الحب وزيك ابن القيم لما صنف الحب عملوا ما يقرب من ثلاثين درجه جعل آ خ ر د ر ج ة فيهم إ ي ه بقى العباده عشان كدا كان زمان يجيب لك بقى إيه واحد عايز يعبر عن انه يحب ا م ر أ ة يقول هذا اللفظ الشركي و ل ا ن ا ب ع ب د ك واللفظ د ه نقل عن ا ل م ل ة قولا واحدا ل أ ن ه تصريح ب ع ب ا د ة غير الله ولا عزاء للي بيسمع ا ل أ ف ل ا م ا ل ع ر ب ي ة واللي بيتمثل بهذا الفظ أ الساقط ة والله المستعان لكن هي غ ا ي ة الحب عباده اللي هو كمال الحب م ن ت ه ى طب كمال الحب واحده لا د ده, ده أ ح د ا ل أ ر ك ا ن يبقى لازم معاه اركان ت ا ن ي وكمال الرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محذورا كمال الرجاء رجاؤه في الله لا حدود له يرجو رحمته ويرجو بره ويرجو لطفه ويرجو مغفرته والثالث كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه إ ذ ن من عبد الله بالحب وحده كان كان زنديقا ليه لانه بيدعي أ ن ه لا يخاف الله ولا يرجو رحمته لا ن خاف منك ولا عايز منك ا ل ج ن ة و د ه ق م ة سوء ا ل أ د ب و التعدي مع الله عز وجل ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق و أ ع ب د ولد آ د م قال أ م ا إ ن ي أ ت ق ا ك م لله و أ ش د ك م له خشيه صلى الله عليه وسلم طيب لا يعبد الله بالخوف وحده فقط لا يرى إ ل ا النار ولا يرى إ ل ا العذاب ويرى أ ن ذنوبه أ و س ع من ر ح م ة الله ده هالك لا م ح ا ل ة د و ل ة ف ر ق ة نجمت في الزمان ا ل أ و ل ب ا و آ خ ر عهد ا ل ص ح ا ب ة س م و م الخوارج أ و س م و م ا ل ح ر و ر ي ة وذلك يقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يكفر بالذنب وينادي على عموم المؤمنين ب ا ل ه ل ا ك والثبور في النار ومن عبد الله بالرجاء وحده هذا مرجي ل أ ن ه يخلف و ي ر ج ئ العمل ويعمل ل ا إ ل ى النصوص الوعد فقط ويقول ل ا ي ض ر م ع ا ل إ ي م ا ن ذنب فحتى تكتمل أ ر ك ا ن ا ل ع ب ا د ة فلا بد أ ن يعبد ا ل إ ن س ا ن ر ب ا ب ا ل ح ب و ا ل خ و ف والرجاء وهذه الثلاث كما قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله هي محركات القلوب إ ل ى الله عز وجل محركات القلوب هذا السؤال الذي ا ع ت ر ي ك دائما إ ن س ا ن غافل وكلنا كذلك ن س أ ل الله عز وجل أ ن ينبه قلوبنا و أ ن يرحمنا لو انسان غافل بعيد عن الطريق بعيد عن الالتزام أ ن ا عايز أ ب د أ معه د ع و ة و أ ع م ل معه إ ي ه أ ق و ل لك هذا القلب أ ر ض ه قد تيبست دي معنى ا ل غ ف ل ة فتحتاج هذه ا ل أ ر ض لمن يحرسها ي ع ن ي أي ح د يقلبها ح ر الأرض ي كده ابا محركات القلوب ا ل ل ي تحرك القلب كده كما د ه ك قال ابن القيم ابن تيميه ر ح م الله قال محركات القلوب ثلاث الحب والخوف والرجاء فالذي تطرق قلبه من باب ا ل م ح ب ة إ ذ ا أ ح ب ربه لم يقوى قلبه على مشهد العصيان لا يستطيع أ ن يعصي إ ذ ا أ ح ب ربه هانت عليه مشقة البذل ط ا إذا ع ة أ ح ربه ب هان عليه ا ل في سبيل الله لا يستعظم أ ب د ا ما يبذله حتى إ ن المحبين الصادقين لم يجدوا أ غ ل ى من أ ر و ا ح ه م أ ن يجودوا بها لله عز وجل إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م أ و الحج محب صادق ولا يجد أ غ ل ى من روحه فيقدمه طيب ثانيا من المحركات الرجاء تحرك في قلبه معاني الرجاء تشوقه ل ل ج ن ة وللشرب من أ ن ه ا ر ه ا فيها أ ن ه ا ر من عسل المصفى وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من م ا ء غ ي ر آ س ن و أ ن ه ا ر من خمري لزتي ل ش ا ر ب ي ن المساكن اللي فيها غرف تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر غرف مبني ة من فوقها غرف الجن ة فيها ا ل ح و ر ل ع ي ن الجن ة فيها ر ؤ ي ة و ج ه الله عز وجل فيها ر ؤ ي ة و ج ه الله عز وجل نص الله عز وجل أ ن ي رزقنا الجن ة ف ت ش و ق ه و تثير أ ش و ا ق ه و ت ر ج ي ه في معان الجن ة وكذلك م ا الله عند عز وجل ف ي ت ح ر قلبه فيزهد في المعصية ويتحفز لفعل الطاعة ل ل ب فيزهد في ويتحفز ويتحفز في سبيل الله و ذ ل ك من المحركات الخوف الخوف من الله عز وجل خوف من أ ن يعاجل المرء ب ا ل ع ق و ب ة في الدنيا ربنا يبتليه في الدنيا عقبه يعقبه في نفسه يعقبه ف ي ماله يعقبه ف ي أ و ل ا د ه في أولاده زريته ف ي أ ه ل ه يعاقبه ب أ ن يكشف عنه الستر ناس اربعه من أ ن يسترنا في الدنيا و ا ل ا خ ر ة عقوبات تترا فالمرء يخاف من ا ل ع ق و ب ة فخوفه من ا ل ع ق و ب ة يجبر على الاستقامه فالخوف سوط يسوق الله به عباده للعلم وللعمل وكذلك الخوف من سوء ا ل خ ا ت م ة ومن فوت ا ل س ع ا د ة والخوف من عذاب القبر ومن وحشته والخوف من أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة هذه تحرك ا ل ق ل ب ت ح ر ك هذه الأرض ا ل ت يجب تيبست هو د م ا ل ل الغفلة غ ف ة ت و ج ب بعد للمرء ع ن ا ل ل ه عز ع وجل ذهول ن م ا ي ر ا د به ف ي ا ل آ خ ر ة فإذا ا ن ت ب ه ا ل ق ل ب و أ ف ا ق ا ن ت ف ع ب ا ل م و ع و أ ي ض يضيف ا ب ع ض ان ل ع يكون هناك ا ف ك ا يبقى الحب والرجاء والخوف والتعظيم ابن القيم رحمه الله نظم بيتا جميلا في ا ل نونيته فقال وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان لو أ ن ت ا ح ب ت فقط ممكن واحد يحب إ ن س ا ن أ و يحب شيء ب ش د ة لكن لا يسمى عابدا له ل أ ن ك بتحبه لكن أ ن ت مثله أ و أ ع ل ى منه أ و لا تخضع له وممكن إ ن س ا ن يذل ل إ ن س ا ن ذلا شديدا لكنه يبغضه بمقهور مغلوب على أ م ر ه فالقهر ذ ل على ل ده يجبره ا دا يجبره على الزل أ م ا مع الله عز وجل ف ا ج ت م ع هذان القطبان و ع ب ا د ة الرحمن غ ا ي ة حبه مع ذل عابده هما قطبان وقد جمع الله بين هذه في فتحة في قوله يوم الأولى الحمد لله رب العالمين الحمد جمع العظيمة العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك المحبة الله سبحانه الأركان السلاسة الكتاب الدين الآية الأولى فيها لله لله هذه بين رب رب فتحة في في فرب العالمين هو الذي ربى عباده بالنعم وتحبب إ ل ي ه م سبحانه وتعالى بهذه النعم ف إ ن الله منعم والمنعم يحب على قدر إ ن ع ا م ه و ا ل ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة فيها الرجاء فالمتصف ب ا ل ر ح م ة ترجى رحمته و ا ل ا ي ة ا ل ث ا ل ث ة فيها الخوف فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه ولهذا قال تعالى عقب ذلك إ ي ا ك نعبد وقدم المفعول به إ ي ا ك ل ل د ل ا ل ة على الاختصاص والحصر أ ي نعبدك وحدك إ ي ا ك نعبد أ ي أ ع ب د ك يا ربي هذه ا ل س ل ا س بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين ورجائك الذي دل عليها الرحمن الرحيم وبخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين وفيها معنى آ خ ر و إ ي ا ك نستعين فلا تغفل أ ب د ا ً عن أ ن ا ل ع ب ا د ة لا تتحقق إ ل الا بتوفيق ا ل لن ه تتحقق ل ع بتوفيق ا إلا د ة ب الله والله عز وجل يوفق من يستعين به ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم ا بن عباس هذه ا ل ن ص ي ح ة ا ل ذ ه ب ي ة قال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله كثير منا ن يحب ربه م ويحب أ ن يسابق في الطاعات ويحب أ ن يتقدم على طريق الله عز وجل ولكن له ت و ا ج ه عقبات وتعتريه على الطريق آ ف ا ت و ي ت أ ل م ويتحسر لفوات منزلته التي أ ر ا د ه ا عند الله عز وجل و ي س أ ل ما العمل العمل في قول الله إ ي ا ك نستعين استعن بالله سبحانه وتعالى استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أ ن ي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل استعن بالله ل ا س ت ع ا ن بالله توجب لك توفيقا وتوجب لك ت أ ي ي د ا وتوجب لك مددا من الله سبحانه وتعالى يقول و ا ل ع ب ا د ة لا تقبل إ ل ا بشرطين هل منه كل من فعل العبادة تقبل من سؤال كان عمر بن الخطاب يقف على ص و م ع ة ر ا ه ب ويقول يا راهب فيخرج إ ل ي ه فيبكي عمر ويقول وجوه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلى نارا ح م ي يعني هذا ر ا ه ب لم يؤمن بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتعبد بشريعته التي نسختها ش ر ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعب وينصب ويترهبا يترك الدنيا اعد في ص و م ع ة فعمر ينظر لهذا الجهد وهذا التعب ويعلم أ ن الله قال وجوه يومئذ خ ا ش ع ة عامله ن ا ص ب ة تصلى نار الحميد فقد يعمل المرء ولكنه لا يفوز فنعوذ بالله من حبوط ا ل أ ع م ا ل ونعوذ بالله من حال أ ه ل البوار فدا سؤال مهم جدا لازم ت س أ ل نفسك السؤال ده هل كل عباده ة ب ت ع م ل ا بتقبل لا حتى تقبل ا ل ع ب ا د ة لا بد أ ن ت أ ت ي بشروطها ما هي شروط ا ل ع ب ا د ة أ و ل ا ا ل إ خ ل ا ص فيها للمعبود ف إ ن الله لا يقبل من العمل إ ل ا الخالص لوجهه سبحانه قال تعالى وما امي رو ا إ ل ا ليابو دوله ل مخلصين له الدين وقال تعالى أ ا ل ى للاه الدين الْخَالِصِ وقال تعالى قل الله أ ابو دوله مخلصين له ديني ا ل إ خ ل ا ص م ر ك ب ي ن ج ي من ركبه فهو جواد لا يكبو و س ي ف لا ينبو ا ل إ خ ل ا ص ا ل م ط ي ة التي توصل ا ل م ر أ ة إ ل ى بر ا ل أ م ا ن وقديما قالوا قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى في العمل ت عش نفسك ف إ ن الله عز وجل قال أ ن ا أ غ ن ى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أ ش ر ك فيه معي غيري وكلته, وكلته وشركه أ و وكلته و ش ر ي ك ة ا ل إ خ ل ا ص معناه تخليص ا ل أ ع م ا ل من شوائب النفس ومن إ ر ا د ا ت ه ا ا ل ف ا س د ة من طلب المدح والفرار من الذم وطلب ا ل م ن ز ل ة عند الخلق كل هذه ا ل إ ر ا د ا ت والشوائب تقدح في العمل فحتى يقبل الله منك عملك لا بد أ ن يكون هذا العمل خالصا لله لا يبتغى به إ ل ا وجه الله عز وجل ومما يعين المرء على ذلك أ ن يلحظ بقلبه ربه يعني ينفتح في القلب عين هذه العين تبصر الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا أ ب ص راقبته ت ل ل ه يعني ر ا ترفعت عن نظر المخلوقين مثلا إ ن س ا ن ه يصلي إ ي م ايمان ن هو ي أ ت ي ه الشيطان يقول خلفك فلان فلان يستمع لقراءتك ف إ ذ ا استرسل مع هذا الخاطر وحسن صوته للناس كان مرائيا كيف يقلع عن هذا يقول لنفسه الله يسمعني ا ل آ ن فينشغل بسمع الله له عن سمع الخلق وهكذا كل من قام في مقام وعظ أ و خ ط ب ة ج م ع ة أ و تدريس أ و أ م ر بمعروف أ و نهي عن منكر فليشغل نفسه وليجعل همه أ ن الله يراه و أ ن الله يسمعه ف إ ذ ا انشغل بسمع الله وبصره ترفع عن سمع المخلوقين وبصره و أ ي ض ا مما يعين على ا ل إ خ ل ا ص الدعاء وعدم م م ا ي ي في ن على العمل ع الإخلاص الاستمرار و قطع العمل من خوف الرياء ومما يعين على ا ل إ خ ل ا ص تلمح العواقب وأن المرائي يعمل أ ع م ا ل ا ف إ ذ ا وافى الله لم يجد عنده شيئا الشرط الثاني لقبول العباده ة متابعة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم ا ل م ت ا ب ع ة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا ي قال ب ل من ع م ل ل إ الله ا م و ا ف ق د ي النبي عليه الله قال الله صلى وسلم تعالى وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله صلى الله عليه وسلم حديث أكيد في الأربعين نوين بأن تخطو من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد أ ي مردود عليه فلا عبره بالعمل ما لم يعني ك ن خالصا لله صوابا لله ل ى س ة رسول الله صلى الله ل ع ه وسلم ي ع ن ي إ ن س ا ن يريد أ ن يتقرب إ ل ى الله هل يصح أ ن يتقرب إ ل ى الله ب ع ب ا د ة لم يشرعها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا يا يعني الفجر ده يكون أصلي ينفع يعني يبتغي واحد للصالة الفجر صفاء ونقاء أنا الفجر أربع ركعات ينفع. مع إنه مخلص يعني هو لا يبتغي إلا وجه الله أقولك وقت هو وجه محب ده مع مخلص أربع بذلك أنه نقول له هذه ه ا ل ع ب ا د ة م ر ض و د عليك ليه ل أ ن ه ا لم ي أ ذ ن فيها الله عز وجل ولم ي أ ت ي بها النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل م ت ا ب ع ة ذاك العلماء قالوا قديما السلف كان كلامهم في ب ر ك ة قالوا اقتصاد في س ن ة خير من اجتهاد في ب د ع ة اقتصاد في س ن ة يعني اعمل برنامج عمل اليوم و ا ل ل ي ل ة بتاعك مقتصد يعني بتصلي الفرائض والنوافل ا ل ر ا ت ب ة ت ق ر أ وردك د ا اقتصاد مقتصد على أدك لكن تكون في سنة متبع ادك ل تصل الله سالما س ن إن من ة ت شاء ا ا ه خير ج في يأتي بدعة بعبادات واحد ب بدعة ي مقيم ر ة لكنه على ت ومالك ج ب رد هذا ا ل ع ل ف ق ت اجتهاد ص ا ا د بدعة في في خير سنة من م و رحمه الله كان يقول ا ل س ن ة س ف ي ن ة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك و اسمع لهذا الكلام الجميل كلام الفضيل بن عياض قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى في س و ر ة الملك ليبلوكم, ليبلوكم ايكم أحسن ع م ل احسن قال أ ا ل عملا أخلصه وأصوبه قيل ي أبا علي وما أخلصه وأصوبه وما علي قال إ ن العمل إ ذ ا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل ومن إ ذ ا كان صواباً و ل ي ك خ الايات ص لم ق ب ل حتى يكون خ ل والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ل ص صواباً ا ما كان ما كان ا ا ومن آ ي ا ل ج ا م ع ة لهذين الشرطين قوله تعالى في آ خ ر س و ر ة الكهف قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجو ل قال ء ربه ف ي ع ع م م ل ل ابن صالحا ولا يشرك ع ب ربه ب ا أحدا قال ا د ة ت ي م ي ة رحمه الله جماع الدين أ ص ل ا ن أ ل ا تعبد إ ل ا الله ولا تعبده إ ل ا بما شرع دل الا أ ص ل ي ن ل ل عليهم الإسلام ألا ي يقوم نعبد إ ل ا الله نعبد ربنا وحده يعني نقصده وحده ا ل إ خ ل ا ص توحيد ولن اعبده الا بما شرع ا لاتباع يبقى توحيد المعبود وتوحيد المتبوع و د ه مقتضى ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحقن إ الله توحيد المعبود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد المتبوع الا أنا تبعوا ل طريق ا ل أ س ي ر عليه حتى أ ص ل الله عز وجل يقول المطلب الثاني ذكر بعض أ ن و انواع ع العبادة فصل بقى تجد ف أ العباده ا قلنا أنواع العبادات ت نحن قول لكل فعل أو ظ ر أو باطن ف يقول العبادات أ ن و ا ع ه ا ك ث ي ر ة فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أ و فعلي ظاهر أ و باطن فهو نوع من أ ن و ا ع ه ا وفرد من أ ف ر ا د ه ا وفيما يلي ذكر ذكر بعض ا ل أ م ث ل ة على ذلك على ف ك ر ة هذا التصور الواسع ل ل ع ب ا د ة يجعل المرء سعيدا في حياته تخيل مثلاً أنت متكدر تخيلت وأنت تحتسب رايح كثير الاشياء رايح وقايم اللي رايح قايم مثلا الشغل الصبح الشغل الصبح زعلان الطالب الجامعة مثلا زعلان لكن لو العمل الدراسة الله من مهموم أمر وزهقان جدا أو أنه أو ويرضاه يحبه صالحة كده هو هذا هذه نية فيه ف أ ن ت في ع ب ا د ة أ ن ت ت أ خ ذ أ ج ر هل فعلا ً يكون عندك هذا الضيق وهذا الغم اللي بيركبك وانت قايم في ريحه شرسه ا ل ص ده أ م ر مهم انسان اللي بيسعى على أ و ل ا د ه وينفق عليهم وفي ظل ضيق المعايش ن س أ ل الله عز وجل أ ن يوسع أ ر ز ا ق المسلمين زهقان وزعلان عنده عدد كبير من ا ل أ و ل ا د ورزقه ضيق هو لو امر ح ت واستشعر س سعيه ب أبنائه وأن على كل ا أبنائه ا ينفقه على أبنائه وعلى م أ أمر ت ه عبادة يحب الله عز وجل و ي ر د ه ك و ن مستبشر يكون عنده س ع ا د ة في بر الوالدين ساني اللي عنده والدان عنده كبيرا ماذا يفعل معهما ي برهه بر الوالدين قد يكون في ه ص ع و ب ة ايه اللي يسهل هذه ا ل ص ع و ب ة أ ن تحتسب أ ن هذا البر عباده وهلم ا جره تفعل ايضا ف ه محبة و ر ل ل هذا و عبادة اللي هيتعامل مع العبادة ب فالإنسان اللي ه المعنى الواسع سيشعر ب ا ل س ع ا أيضا هذا ا د ة ل م ع ن ى الواسع ل ل ع ب ا د ة يجعلك تعلم بطلان القول بفصل الدين عن ا ل ح ي ا ة و أ ن الدين محله المسجد فقط والعبادات والشراء المسجد、فقط. لا كل ما يرضى اللعزة لعبادة الاقتصاد الإسلامي نتعبد اللعزة جل بالبيع محلة كل جل جل نتعبد فقط يرضي و نتعبد لله عز و جل بمنع الربا قال وحرم نتعبد لله عز و جل بمناصره ا ا الشرعي الفضيلة ا ل ل ح ج ب بين ونشر س ل م ي ونتعبد و و م ة التبرج ا ل المسلمين و أ ن نكون مع المؤمنين يدا على من سواهم في حربهم ضد يهود أ و صليبيين أو أ ونتعبد وجل غيرهم ي لله عز ض او بكف اليد ب ا إذا جنح أعداء الله إلى السلم ولم منه أذى. كما قال عز وجل وإن جنحوا فاجنح لها الله ل ل إلى ولم ينلن وجل للسلم إلى س م منه وإن أذى جنح عز وتوكع غيرهم ذ ا ن الأمور حرب وسلم, اقتصاد سياسة اجتماع حاجة خاصة بالأسرة كل ده يدخل في مفهوم العبادة وسلم كل يدخل مفهوم حرب ده في فليس عندنا ولا في حسنا أ ن الدين ا ل إ س ل ا م ي دين الكهنوت اللي هو م ج م و ع ة من التعبدات والشعائر فقط زي يقول إيه؟ إيه معنى كلمة إن الدين رسمي دين الدولة؟ هي الدولة لها دين؟ هي الدولة هتصلي وتصوم لأنه هو فاهم الدين كان لك كلمة الدولة؟ الدولة لها الدولة فاهم فاهم العبادة لا أيوا الدولة لها الدولة لها اقتصاد وأنظمة سياسة معنى إن لأنه دين أنظمة وأنظمة حرب وسلم وأنظمة بعضهم بس بس حرب هو إيه؟ وتصوم؟ وصوم وصوم وسلم لقول صلى صلى له وأنظمة ا ج ت م ا ع ي ة و أ ن ظ م ة إ ع ل ا م ي ة و أ ن ظ م ة ا ل ح س ب ة كل ده من أ ن ظ م ة ا ل د و ل ة يجب أ ن يخضع ل ش ر ي ع ة الله عز وجل فمن أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة الدعاء بنوعيه دعاء ا ل م س أ ل ة ودعاء ا ل ع ب ا د ة قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين يعني أخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وحده يعني مخلصين له لله كما قال ابن كثير في تفسيرها أ خ ل ص و ا لله وحده ا ل ع ب ا د ة والدعاء وقال تعالى و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا المساجد قيل جمع مسجد المبنى للصلاة المسجد يعني وقيل المساجد يعني أعضاء السجود وقيل المساجد يعني الصلوات جمع للسجود الذي في الصلاة الوحدة الأقوال لا تتعارض وهي حقيقة وهي حق في الآية وقيل وقيل للسجود وكل جمع يعني يعني يعني في وهي في حق هذه ف أ ن المساجد لله فلا ينبغي أ ن ت ص ل ف ي السجود م د إلا الله عز ج ج ل ولا ل و أعضاء ا ينبغي أن تضع س و و ت ج ه ه الا إ لله عز وجل ومن ل صلاتك إلا الله عز وجل وقال تعالى ا ينبغي أن تصرف وسجودك و عز اضل ممن ن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولو أ ع د د احد يوم ا ل ق ي ا م ة لن يستجيب لهم ولذاك السؤال ا ل ا س ت ف ه م هنا إيه؟ غرض غرض النفي استنكار من أ ض ل ليس هناك أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى و إ ذ ا حشر الناس كانوا لهم أ ع د ا ء وكانوا بعبادتهم كافرين إذا حشر الناس القيامة حشر أي يوم كانوا لهم أ ع د ا ء أ ي كانت هذه ا ل آ ل ه ة أ ع د ا ء لهم وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا ب ع ب ا د ة هؤلاء الذين أ ش ر ك و ا بهم في الدنيا كافرين فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إ ل ا الله فهو مشرك سواء كان المدعو حيا أ و ميتا يعني إ ي ه من دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إ ل ا الله زي م غ ف ر ة الذنوب من يغفر الذنوب إ ل ا الله لا أ ح د زي ا ل ر ح م ة في ا ل آ خ ر ة زي دخول ا ل ج ن ة مش دي أ م و ر لا يقدر عليه إلا الله ا عز وجل طيب إ ل ا هادعو انسان حي أ و ميت بما لا يقدر عليه إ ل ا الله ده يبقى مشرك خلاص كده طيب ومن دعا حيا ً بما ي ق د ر ع ل ي ه م ث ل أ ن ي ق و ل ي ا فلان أ ط ع م ن ي أو ي ا فلان فلان ف ل ن ف و ا ن ف ل ا فلان فلان فلان ل ا ن ل ا ل ا ن ف ل ي ه فلان فلان فلان ل ا ن ل ا ن ف ا ن فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان ف ل ن فلان فلان فلان ل ا ن ل ا ن ف ل ا ي فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان ف ل فلان فلان ل ا ي فلان فلان فلان ف ل ا ا ن ف ل ا ا ن ف فكيف تدعوه وتطلب منه ل أ ن الميت والغائب لا يمكن أ ن يقوموا بمثل هذا المعنى هذا واضح الفكرة الثلاثة المهمين دعا الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا دعا حيا بما يقدر عليه كأن قال وجل عليه عليه له مهم مع من مشرك ومن أطعمني عز كأن اسقني فهو ترضو أو جزء بشيء شيء فلا غير يقدر يقدر أو و إ ن كانت ا ل ش ر ي ع ة ترغب في الزهد فيما عند الناس كما في حديث جرير ب ي ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع و ا ل ط ا ع ة إ ل ى آ خ ر الحديث قال والا أ س أ ل الناس شيئا والا أ اسال الناس شيئا يعني كان إ ذ ا سقط صوت جرير لا يطلب أ ح د أ ن يناوله ذ ا الصوت الاستغناء عن الناس ازهد فيما عند الناس تكن و يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله النوع الثالث من دعا غائبا أ و ميتا غائب يعني إ ي ه واحد حي بس في بلد ث ا ن ي ة أ و لا يسمعك ا ل آ ن فتدعوه أ و تدعو ميتا تقول يا فلان أ غ س ن ي يا فلان س ق ن ي يا فلان فرج ك ر ب ت يا ي فلان افعل افعل هذا كله شرك والدعاء نوعان دعاء ا ل م س أ ل ة ودعاء العباده فدعاء ا ل م س أ ل ة هو سؤال الله من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ودعاء ا ل ع ب ا د ة يدخل فيه كل القربات ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ل أ ن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ث ا ب ة ع ل ي ه ي عليه ن ي ا إ ن ن س ا ا ل يصلي الصلاة س م ا دعاء عبادة ليه؟ لأنه ما صلى إلا الله ما صلى إلا ليقبله الله ما صلى إلا ليغفر الله دعا الله الأمور ليقبله بهذه لأنه صلى ليرحمه صلى صلى ليغفر له فكأنه ودعاء ا ل م س أ ل ة ه و أ ن يدعو الله ب ل س ا ن ه وكل ما ورد في ا ل ق ر آ ن من ا ل أ م ر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على, الدعاء على الداعين ع ء ل ل ى ا ا د ع يتناول دعاء ا ل م س أ ل ة ويتناول دعاء العباده ومن أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء وقد المحبة تقدم الكلام العبادة ع ل ي ا أنها أركان للعبادة ومن أنواع العبادة التوكل التوكل معناه إيه؟ هو الاعتماد وبين ومن هو إيه؟ الشيء على ل ا ع ت م ا د ه على الشيء و التوكل ده إخواني ع ب ا د ة ق ل ب ي ة عبادة قلبية. التوكل عبادة قلبية معناه في ا ل ل غ ة اعتمدت في على فلان يعني توكلت عليه وتوكل الرجل ب ا ل أ م ر يعني ضمن القيام به ووكل فلان فلانا إ ذ ا استكفاه ث ق ة بكفايته أ و عجزا عن القيام ب أ م ر نفسه ده كله السن العرب في طيب إ ذ ا كان التوكل ع ب ا د ة ق ل ب ي ة يبقى معنى التوكل ايه بقى شرعا معنى إيه؟ اعتماد القلب على الله عز وجل مشكله اعتماد القلب على الله عز وجل طيب هل يصح أ ن تقول توكلت على الله ثم على فلان لا يصح التوكل ع ب ا د ة ق ل ب ي ة فلا يصح إ ل ا مع الله فقط قلت وكلت على الله وحده ولذلك كان تعالى يقول في س و ر ة ا ل ت و ب ة ولو أ ن ه م رضوا ما آ ت ا ه م الله ورسوله وقالوا ح س ب ن الله ا سيؤتين الله من فضله ورسوله إ ن إ ل ى الله راغبوا الحسب لا يكون إ ل ا الله عز وجل أحده فقط ح س ب ن ا الله ماشي طيب التوكل في قاعده ة ك لازم يقوم عليها ق ا ع د ة اللي يقوم عليها التوكل ايه هو أ ن تعلم أ ن ا ل أ م ر كله لله و أ ن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لو أ ن ت علمت بقلبك هذا العلم اليقيني استطعت أ ن تؤسس بناء التوكل على هذا الكلام طيب إ ذ ا كنت انت تعلم أ ن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن تعمل ايه تعتمد بقلبك على الله عز وجل وتفوض ا ل أ م ر إ ل ي ه طيب ثمره التوكل إ ي ه اللي حقق التوكل يثمر إ ي ه يثمر في قلبه الرضا عن الله والرضا عن أ ق د ا ر الله طب ع ل ا م ة التوكل الصحيح أ ل ا يركن ولا يطمئن إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة ح ص ا ل أ س ب ا ب لا يركن ولا يطمئن لهذه ا ل أ س ب ا ب بل يعتمد بقلبه على الله يعني ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لكنه يعتمد بقلبه على الله عز وجل إ ز ا ي يعلم ان الله قادر على أ ن يعطل هذه ا ل أ س ب ا ب مثال واحد من إ خ و ا ن ن ا في الكليه ذاكر كويس جدا جدا في ا ل م ا د ة اللي عندهم ت ح م فيه حضر المحاضرات واخذ فيها كورسات وذاكرها كويس جدا جدا دا ا س م خد ب ا ل أ س ب ا ب على أ ع ل ى مستوى التوكل الصحيح ا ل ع ل ا م ة الصحيحه التوكل إ ن ه هو يكون داخل الامتحان وليس مطمئنا لما فعل إ ن م ا معلق قلبه بالله يقول أ ن ا إ ن نجحت فبتوفيق الله ليه ل أ ن ه يعلم أ ن الله قادر على أ ن يمنعه من الحال ر ب عز على عز على عز وجل قادر على إنه عز وجل ج يخليح اللي غلط التوفيق قادر قادر ربا دي يحرمه قدرة إنه إنه صح و أ ظ ن ده أ ن ا ب ض ر ب مثال شائع يعني كلنا تقريبا مره بالمثال ه ا ل ت و ك ل الحقيقي ص ح ي التوكل معناه انه و مع ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ك ا م ل ة يكون تعلق ه بالله عز و جل فقط و ي ع ل م أ ن هذه ا ل أ س ب ا ب لا تغني عنه شيئا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن طبعا ده م ن ه نحن نترك ا ل أ س ب ا ب لا ل أ ن ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب م أ م و ر به شرعا كذلك ا ل أ م ر في العلم ا ة الثاني ة من ع ل ا م ة التوكل أ ل ا يجزع ا ل إ ن س ا ن و أ ل ا ينفسخ عزمه ويصيبه ا ل ي أ س إ ذ ا لم يكن بين يديه أ س ب ا ب يعني واحد عنده إ ن س ا ن مريض وخلاص هو ا ل أ س ب ا ب الطبيه ع ا ج ز ة عن ان ه تتعامل معه يقول إ ي ه يقول ح س ب الله ن ع م ل وكي يقول على الله توكلت يثق بربه ويعتمد على الله بقلبه لا يجزع إ ذ ا فرت ا ل أ س ب ا ب من بين يديه بل ع ل ا م ة التوكل الصحيح أ ل ا يطمئن ولا يفرح ب إ ق ب ا ل ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة و أ ل ا يجزع إ ذ ا أ د ب ر ت عنه هذه ا ل أ س ب ا ب يقول والتوكل على الله هو صدق تفويض ا ل أ م ر إ ل ى الله تعالى اعتمادا عليه و ث ق ة به مع م ب ا ش ر ة ما شرع و أ ب ا ح من ا ل أ س ب ا ب لتحصيل المنافع ودفع المضار قال الله تعالى ومن ع ل اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ت ك إِنْ ن م م ؤ يتوكل ن وقال ع ا ل ى م ن ي ت و على الله فهو حسبه ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف فأما فمحبة المثمر من العبادة الرغبة الرغبة الشيء إلى للهرب يعني الخوف ا ل ل ي يتبعه هرب اسمه ايه ر ه ب ة و ا ل ر ه ب ة دي تكون من ي ن من الله عز وجل قال تعالى و إ ي ا ي فارهبون والخشوع وهو الذل والخضوع ل ع ظ م ة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي الاستسلام لقضاء الله الكوني يعني إ ن س ا ن نزل به مرض نزل به ح ا ل ة و ف ا ة أ ص ا ب ه ضر في ماله ده ا س م قضاء كوني قضاء الشرعي أن الله عز وجل قضى بتحريم الربا. أن الله عز وجل قضى ب ت ح ر يستسلم م مثل الربا الله وجل للذكر ل أن بأن أ ن عز قضى حظ ي ن ف له وينقاد ولا يعارض أ ح ك ا م الله ا ل ش ر ع ي ة ب ر أ ي ه الفسد قال الله تعالى في في يسارعون الخيرات ذكر هذه كانوا إنهم الأنواع الثلاثة من العبادة من ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ومن أ ن و ا ع ه ا أي أ من ن و الخشيه ع ا ع ب القلبية ا ا ا د ت ل ة و ي الخوف المبني على العلم ب ع ظ م ة من يخشاه وكمال سلطانه قال تعالى فلا تخشوهم وقال تعالى في صورة تخشوهم واخشوني تعالى العمران فلا في في ص و ر ه ا ل ب ق ر ة فلا تخشاهم واخشون خ ش و وفي صورة ن ل فلا م ا أيضا ئ د ة ت ه م خ ش و ومنها ا ل إ ن ا ب ة وهي الرجوع إ ل ى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ا ل إ ن ا ب ة في هذه ا ل آ ي ة في هذا السياق تشمل إ ن ا ب ة القلب و أ س ل م له اي ا ن ق ا د له بالجوارح و أ م ا إ ذ ا أ ف ر د ت ا ل إ ن ا ب ة في سياق وحدها فتكون بمعنى الرجوع إ ل ى الله عز وجل بالقلب والجوارح ع عز والجوارع أو عز وجل بالقلب والجوارع ومنها الاستعانة ويطلب العون لانقياد الله بالقلب الاستعانة الله من في ت ق ق قال وقال ي الدين والدنيا قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال صلى الله عليه وسلم في وصياته أمور وسلم ومنها الله تعالى الله لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله ومنها الاستعاذة صلى نعبد وهي طلب ا ل إ ع ا ذ ة و ا ل ح م ا ي ة من المكروه قال تعالى قل أ ي ا محمد صلى الله عليه وسلم أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلق فالتعوذ يكون بالله من شر مخلوقاته قال تعالى قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس من أ ن ف ع وسائل دفع الشيطان أ ن تستعين الله عليه وان تستعيذ بالله منه ومنها الاستغاثه وهو طلب الغوث والغوث معناه الانقاذ من الشده والهلاك قال تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين ثم يدخل بعد ذلك في نوع ثاني من انواع العبادات وهو الذبح وده عباده ف ع ل ي ة وكل العبادات ا ل ف ع ل ي ة أو ا ل عبادات الجوارح بيسبقها عباده إ ي قلبيه ة القلبية مستصحبة صح؟ القلب وعبادات وعبادات الجوارح والذبح يعني في العبادات معنا عبادات وعبادات وعبادات ع اللسان ن القلب م في اللغة القطع أو الشق وهو إزهاق الروح بإراقة الدم المخصوص على أو وهو وجه لا تعرف شرعا تقربا إ ل ى الله عز وجل قال تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسك فيها تفسيرات تفسير ا ل أ و ل النسك ي عن ي الذبح ت ف س ي ر الثاني النسك ي عن ي المناسك للعبادات ولا تعرض بينهم وقال تعالى فصل لربك وانحر, فصل لربك وانحر. والنحر يفترق عن الذبح ب أ ن النحر معناه انك تطعن ا ل إ ب ل في اللب هذه الايه اسفل عنق شوف البعير ر أ ب ت طويله كده ا ح ت ه اللي تحت دي اسمها ا ل ل ب لبته البعير تجي بقى على حد ك د وتطعنه في ا ل ل ب ه دي اسمك نحرته فبينطلق الدم ب غ ز ا ر ة و حتى يموت البعير ويسن نحر ا ل إ ب ل ويسن ذبح البقر يعني、الإبل. النحر كل ا ل إ ب ل والذبح كل البقر و إ ذ ا نحر البقر جاز و إ ذ ا ذبح ا ل إ ب ل جاز لكن إيه؟ ومنها أ ي من العبادات النذر والنذر عباده فيه معنيه عباده قوليه وعباده ماليه و ا ل ويخافون ََََُ يوما ًَْ كان ََ شره َُُ مستطيرا ًَُِْ طبعا النذر لا يحتاج إ ل ى تفصيل لكن ليس المقام مقامه إن يعني. يقول فهذه بعض الامثله على انواع العباده وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز َ صرف شيء ْ منه ِْ لغير الله و ا ل ع ب ا د ة بحسب ما تقوم به من ا ل أ ع ض ا ء على ث ل ا ث ة أ ق س ا م ا ل قسم ا ل أ و ل عبادات ا ل ق ل ب ك ا ل م ح ب ة والخوف و ا ل ر ج ا ء و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل خ ش ي ة و ا ل ر ه ب ة والتوكل و نحو ذلك و القسم الثاني عبادات اللسان كالحمد و ا ل ت ه ل ي ل والتسبيح والاستغفار و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن والدعاء و نحو ذلك القسم الثالث عبادات الجوارح ك ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة والحج و ا ل ص د ق ة والجهاد و نحو هذا الاختم فقط بس بكلام جميل كان في كتاب فضل غ ن ي الحميد الدكتور ياسر برهامي بعد العبادات ا ل ق ل ب ي ة قال إ ي ه قال واعلم أ ن هذه العبادات ا ل ق ل ب ي ة روح التوحيد وحقيقته توحيد القصد والطلب ومعنى ز ك ا ة النفس هو حصول هذه العبادات فيها و إ ن م ا يتفاضل الناس يوم ا ل ق ي ا م ة بما في قلوبهم من م ع ر ف ة الله وعبادته وهذه العبادات ا ل ق ل ب ي ة أ ك ث ر ه ا إ ن لم تكن جميعها و ا ج ب ة لا تنقص من القلب الا انتقص الايمان فلا تظن أ ن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور بل الشرك حقيقته وغيره ترك هذا مع تحقيق هذه العبادات القلبيه ة ذ ه ان ل القلبية ع ب ا ا د ت أ تصرفها لله وحده ولا تصرف شيئا منها لغيره يقول وهي م س ؤ و ل ي ة ش خ ص ي ة لكل واحد منا مسؤولية و لكل شخصية ان ح د م ن ا أن يسعى في ت ز ك ي ة نفسه بهذا ا ل أ م ر العظيم الذي مهما طالت ا ل ع ب ا ر ة في شرحه فلم توفيه حقه ولا توجد هذه العبادات بمجرد ا ل م ع ر ف ة ففرق بين العلم والحال مش معنا العبادات بعدين العبادات إحنا قرأنا العبادات دي إن إحنا العلم فرق بين دي دي ولكن ا ح ا ل ل و كيف نحصل بهذه العبادات أ و ل ا بدوام تعاهد القلب و أ ح و ا ل ه مراقبة والاهدمان القلب به ثانيا بدوام التفكر والتدبر ثالثا ب أ د ا ء العبادات ا ل ظ ا ه ر ة العبادات ا ل ظ ا ه ر ة زي ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج دي أ و ع ي ة للعبادات ا ل ب ا ط ن ة لو أ ن ت أ ر د ت أ ن تحصل العبادات ا ل ب ا ط ن ة مثل ا ل خ ش ي ة والتقوى و ا ل ر ه ب ة والخوف والرجاء والانابه وغيرها هذه العبادات ا ل ظ ا ه ر ة أ و ا ن ي توضع فيها هذه العبادات ا ل ب ا ط ن ة نقف هنا إ ن شاء الله استكمل في مرة القادمة أقوله قولي هذا واستغفر الله مرة ولم أقول قولي لي في